الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لله يوم الدين إياك أعود وإياك أستعد sa uh... La'gī tingkamu dullah fa ma قام الحمد لله رب العالمين cũng mau nó sẽ về má đã tôi sẽú nó ngon ta ta đúng phải لا تعظهم ان من احنا اسواجهم اذا قام اذا رضوا ان أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود أهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تفلف نفس إلا أمسعها لا وَدَاعِي وَعَالِمٌ وَيَخْشُو دَارِ فَإِنْ أَرَدْتَ فِي صَالِحٍ انْتَرَضْتَ مِنْ مَنِ اتَّسَعَ فَلَا جُنَاحَ, جناح عَلَيْكَ وَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَصْدُعَ أَوْ لَا دَخَلَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إذا سلمتم